وأن المقتول في الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خيرا له مما يجمعه من حطام الدنيا وأوضح وجه ذلك في آيات أخرى بين فيها أن الله اشترى منه حياة قصيرة فانية منغصة بالمصائب والآلام بحياة أبدية لذيذة لا تنقطع ولا يتأذى صاحبها بشيء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 وقال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وبين في آية أخرى أن فضل الله ورحمته خير مما يجمعه أهل الدنيا من حطامها وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله ورحمته دون حطام الدنيا وهي قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون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 قوله تعالى فعف عنهم واستغفر لهم الآية قد قدمنا في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أن الجموع المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة العقلاء من الذكور إذا وردت في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيها هل يدخل فيها النساء أو لا يدخل الا بدليل على دخولهن وبذلك تعلم ان قوله تعالى واستغفر لهم يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف المذكور ولكنه بين تعالى في موضع اخر انهن داخلات في جمله من امر صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لهم وهو قوله تعالى فاعلم أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قوله تعالى من اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله الآية ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء بسخط منه لأن همزة الإنكار بمعنى النفي ولم يذكر هنا صفة من اتبع رضوان الله ولكن أشار إلى بعضها في موضع آخر وهو قوله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 لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وبقوله هنا ومن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غل الآية قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ذكر في هذه الآية الكريمة أنما أصاب المسلمين يوم أحد إنما جاءهم من قبل أنفسهم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 لأن خير ما يبين به القرآن القرآن وأما على القول الآخر فلا بيان بالآية وهو أن معنى قل هو من عند أنفسكم أنهم خيروا يوم بدر بين قتل أسار بدر وبين أسرهم وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر الأسار فاختاروا الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل سبعون قدر أسار بدر كما رواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله والمسلمون خيروا بين الفدا وقدرهم في قابل يستشهد وبين قتلهم فمالوا للفداء لأنه على القتال عبدا وأنه أدى إلى الشهادة وهي قصار الفوز والسعادة ونظمه هذا للمغازي جل اعتماده فيه على عيون الأثر لابن سيد الناس اليعمري قال في مقدمته أرجوزة على عيون الأثر جل اعتماد نظمها في السير وذكر شارحه أن الألف في قوله يستشهد مبدلة من نون التوكيد الخفيفة وأنها في البيت كقوله ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات وعلى هذا القول فالمعنى قل هو من عند أنفسكم حيث اخترتم الفداء واستشهاد قدر الأسار منكم قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات الآية نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم فرحون بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ يدرك أهل الدنيا حقيقتها أو لا ولكنه بين في سورة البقرة أنهم لا يدركونها بقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لأن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أولى كما هو ظاهر أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته